قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالأفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس وبمنى لأنهم إذا رجعوا وانقذ الإحرام تم بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فاما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك الايام معدودات أيام التشريق. قول الإمام مالك أنه واجب أي واجب على الكفايه لأن التكبير أيام العيدين كالأذان للصلوات الخمس. نعلم بأن الاذان بالنسبة للصلاة واجب ولا سنة ولا فرض. نقول واجب كفائي يعني إذا أذن واحد سدى عن الجميع ولا لا وإذا جميع أهل الحي تركوا الاذان في المسجد يعاقبون بل يقول مالك رحمه الله وغيره إذا تواطأت أهل قرية تواطأ أهل قرية على ترك الاذان يصلون فيما بينهم بدون أدان يقاتلون عليه لأنهم تركوا واجبا من مواجبات الإسلام تركوا شعارا من شعار المسلمين واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما يبيتهم ليلة وينتظر إذا سمع اذانا للصبح جنب عنهم وإذا لم يسمع اذانا أغار عليهم إذن الأذان شعار الإسلام وكذلك التكبير أيام العيدين ولهذا أيضا من بيان عظمة الإسلام وجماعة المسلمين سن النبي صلى الله عليه وسلم خروج المسلمين جميعا لصلاة العيدين في الصحراء ما هو في المساجد لماذا وأذن للنسوه أن يخرجنا حتى تقول بعض ام عطية رضي الله تعالى أنا كنا نخرج العواتك ربات الخدور حتى الحيب يشهدن بركه دعاء ذلك اليوم فهذا تكثر المسلمين أمام أعدائهم حينما يرفعون التكبير بهذا الشعار وحينما تتقوى قلوبهم بهذا ويملؤون الآفاق بهذا التكبير يكون إعزازا للإسلام وللمسلمين وهكذا شعار واجب على الأمة فإذا قامت به جماعة أو قام به الأكثرون لو أن إنسانا مضى عليه الإيد كامل ولم يكبر وقال إنه كفاني غيري لا لقل إنه آثم لأنه واجب كفاءي قام به غيره كما لو أذن واحد يكفي عن الجميع ولكن الأولى أن يترك هذا بل يشارك المسلمين في إعلان هذا الشعار وإنما ينسب الناس لذلك الكمام الآث وذلات إلا لأنه ترى رجعوا وانطمت إفرام كفاء به حتى يكونوا بسهر المقيمين في مكة، المقيمون في المدينة، في الآفاق، إذا بلغهم ذلك، ومع اختلاف المواقيت واختلاف الأمكنة، يهمنا أن الحجاج ومن كان بتلك الضواحي بمنا أو مكة هم يأتمون بأهل الحج، وغيرهم على حداتهم في ذاتهم، في آفاقهم، في بلادهم كل على حسبه. هكذا يقول مالك الايام المعدودات اذا عندنا ايام ايش معدودات من العدد وايام ايش معلومات من العلم فالمعدودات هي ايام التشريق والمعلومات هي ايام ايش باضافة العيد اليها